ف ض ي ل ة الشيخ وفقكم الله هل ا ل س ن ة السواك قبل ب د ا ي ة الوضوء أ و في أ ث ن ا ء ه لا ا ل س ن ة قبل الوضوء عند كل وضوء نعم وهل ا ل س ن ة الاستياك باليد اليمنى أ م باليسرى ا ل س ن ة الاستياك باليد اليسرى ل أ ن الاستياك إ ز ا ل ة أ ذ ى الاستياك إ ز ا ل ة أ ذ ى عن الفم و ا ل أ س ن ا ن والاذى يزال باليد اليسرى